صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار هذا مجلس جديد نواصل من خلاله إن شاء الله تبارك وتعالى التدارس لكتاب المهذب المنير لزادي المسير في علم التفسير وكنا قد وقفنا عند الآية الثانية والعشرين من سورة النساء ونتم في الآية بعدها ويقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى تمام الآيات نستمعي اولا إلى تلاوة هذه الآيات ثم نشرع في قراءة تفسيرها والله مستعى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وان انها تقمن لات واخواتكم من الرضاعه وان نسائكم وربائبكم وربائبكم إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائر أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما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 فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة وَلَا ولا عَلَيْكُمْ عليكم فيما تغاضيتم به من بعد الفريضة إِنَّ اللَّهَ الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن كيحل المحصنات المؤمنات فمن ملكت فمن ملكت من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهم وأتونا أجره بالمعروف محصنات غير مسابحات ولا متخذات أخذان فإذا أحسن فإن أتى بفاحشة فعليهن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 والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ويريد الذين يتبعون الشهوات ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عن خلق الإنسان ضعيفا طيب فهذا الورد الذي سنتناول متارسته وتفسيره وهو قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات, وبنات الأختي وأمهاتكم والتي أرضعنكم إلى آخر الآية وهنا يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ما يحل من النساء وما يحرم منهن وقد حرم جل وعلا سبعا من أصناف النساء من جهة النسب وستا من جهة الرضاع والصهر وجاء في السنة المستفيدة التي اتفق عليها العلماء تحريم أو تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وقد روى ابن عباس وقد روى البخاري في الصحيح الله بن عباس رضي الله عنهما قال حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ هذه الآية حرمت عليكم أمها إلى قوله وبنات الأخت هذا من النسب وباقي الآيات من الصهر والسابعة ولا تنكح ما نكح أباؤكم من النساء قال هنا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم أي حرم نكحونا المعلوم قال قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم قال الأصل في أمهات أمات يعني من جهة الدلالة حينئذ يكون المحرم من جهة النسب هن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخي وبنات الأخت هؤلاء سبع من جهة النسب والمحرمات بالصير والرضاع والرضاع معذرة هن الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأخ بين الأختين فهؤلاء ست والسابعة من كوحاة والثامنه الجمع بين المرأة وعمتها أضح وخالتها وهذا معلوم عند عندنا بدلالة السنة معلوم عندنا بدلالة السنة وعمة السلف ذهبوا إلى أن الأمة تحرم بالعقد على الإبناء الأم أم الزوجة تحرم على الشخص إذا عقد على ابنتها ولا يشترط الدخول يعني بمجرد ما تعقد على امرأة حرمت عليك أمها هذا قول عامة السلف. أما العكس يعني واحد عقد على الأم فالتححرم عليه البنت بالدخول. واضح إذا عقد على البنت على الأم الماعذرة فالفالبنت تحرم عليه بالدخول. هذا قول جمهور السلف. فأنت يعني الأمر في عكس إذا عقد على البنت الأم مباشرة بمجرد العقد تحرم عليك أما إذا عقدت على الأم فالبنت تحرم عليك أي بنت الأم هذه بنتها بنت زوجتك تحرم عليك بالدخول على أمها وضع وذهب جمع من السلف كما أورد الآثار بن جرير عن مجيد وابن نبيحات بن عبد الله بن الزبير أن الأم والربيدة سواء لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى لكن عم السلف يفرقون قلوا على بنت ولو لم يدخل حرمت امها ومن عقد على أمها لا تحرم بنت الا بالدخول تمام لذلك قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخلاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت هؤلاء السبع هم المحرمات من النسب ثم ذكر المحرمات بالسهر والرضاع فقال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم قال مصنفون قول تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم إنما سمينا أمهات لموضع الحرمة لوضع الحرمة قالوا واختلفوا هل يعتبر في الرضاع العدد أم لا فنقل حنبال عن أحمد أنه يتعلق بالتحريم بالرضعة الواحدة هو, هو قول عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن وطووس والشعبي والنفعي والأوزعي والزهري والثوري ومالك ونقل محمد بن العباس عن أحمد أنه يتعلق التحريب بثلاث رضاعات ونقل أبو الحارث عن أحمد أنه قال أنه لا يتعلق بأقل من خمس وهذا المشهور ومعتمد المثاب أنه لا يتعلق بأقل من خمس رضاعات متفرقات وهو قول الشافعي قال قوله تعالى وامهات نسائكم وامهات نسائكم قال امهات النساء يقول المصنف يحرمنا بنفس العقد على البنت امهات النساء يحرمنا بنفس العقد على البنت سواء دخل بالبنت أو لم يدخل وهذا قول عمر وابن مسعود وابن عمر وعمران بن حسين ومسروق وعطا وطاووس والحسن والجمهور إذا امه النساء يحرمنا بنفس العقد على البنت كما ذكرنا قلنا هذا قول جنهور السلف طيب طبعا قال ابن المنذر والصحيح قول الجمهور. لا نسأل في خلاف لكن أكثر السلف على هذا قال ابن المنذر والصحيح قول الجمهور لدخول جميع أمهات النساء في قوله وأمهات نسائكم قال المصنف هنا في الزاد وقال علي في رجل طلق امرأته قبل الدخول بها له أن يتزوج أمها وهذا قول مجيد وإكلمة طبعا المذكور عن علي ليس يوسن يقول في رجل طلق امرأته طيب هنا نبين مسألة أنه في لفظ الأمهات يدخل أمهاتهن وجداتهن أيضا وأم الأبي وجداته وإن علون أن كلهن أمهات لمن ولد من ولدته وإنسفل كذلك يدخل أيضا في لفظ البنات بنات الأولاد بناتكم يدخل فيها بناتك التي من صربك وبنات أولادك وإنسفن يعني بناتك وبنات أبنائك وأبنائك ابنائك وهكذا والأخوات تصدق على الاخت لأبوين أو لأحدهم يعني الشقيقة أو لأم أو لأب وأما العمى فيشمل كل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو احديهما وقد تكون العمّة من جهة الأم وهي أخت, أبي وهي أخت الأبي الام الأم فتكون العمّة من الجهتي عمتكم من جهة أبيكم جهة أمك لها عمّة أمك يعني. أخت جدك هذه تدخل في لفظ العمّة كذلك الخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها شاركت الأم في أصليها أو في أحدهما وقد تكون الخالة من جية الأب وهي أخت أم أبيك وأما بنت الأخي فيسمى لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة مباشره إن بعده، وكذلك بنت الأخي هذا كله يدخل في هذا الباب قوله جل وعلا وأمهاتكم اللات أرضعنكم وضع وهذا تكلمنا أنه قد ورد تقيده في الحديث صعيم عائشة بخمس رضاعات قوله تعالى واخواتكم من الرضاعه الأخت من الرضاعه هي التي ارضعتها امك بلبان ابيك واضح أختك من الرضاعه هي التي ارضعتها امك بلبان ابيك سواء ارضعتها معك او مع من قبلك او بعدك من الاخوه والاخوات أختك من الرضاعه من هي هي التي ارضعتها امك بلبن ابيك واضح وسواء الرضع هذه الاخت رضعت معك في سن الرضاع خمس رضعت مشبعات في الحولين ومتفرقات في الحولين سواء رضعت معك رضعت مع من قبلك أخوك الأكبر منك أو بشكل أكبر منك و بعدك من الأخ إخوة الأخوات هذه أختك من الرضاع والأخت من الأم هي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر هذه أختك من الأم يعني تكون أمك كانت متزوجة شخصاً أو الأم كانت متزوجة شخصاً فأرضعت أرضعت هذا الشخص بلبن رجل آخر ثم تزوجت آخر فتعتبر هذه أختك من الأم يعني قولوا تعالى وأمها نسائكم على تقدم محرمات بالمساءر أربعة أم المرأة أم المرأة وحرمة أم الزوجة يعني وابنتها وزوجة الأب وزوجة الابن على كل محرمات بالمصهرة قول تعالى وربائمكم الربيبة معروفة يقول مصنفون الربيبة بنت امرأة الرجل من غيره ومعنى الربيبة مربوبة لأن الرجل يربيها وخرج الكلام على الأعمل من كون التربية في حجر الرجل لا على الشرط يعني مراد هنا أن, أن, أن, أن, أن الربيبة تتربى في الحجر لكن هل هذا شرط وربائمكم التي في حجوركم هل هو شرط أن تكون في حجرك؟ ليس شرطا واضح ولذلك اتفق الفقهاء على أن الربيب تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيب في حجره يعني ربيبتك تحرم عليك بمجرد دخولك بأمها هذا باتفاق وإن, وإن لم تتربى في حجرك وقوله تعالى في حجوركم جمع حجر والمراد أنهن في حضانة أمهاتهن تحت حماية أزواجهن كما هو الغالب وقيل المراد بالحجور البيوت أي في بيوتكم قوله عز وجل بعد ذلك وحلائل أبنائكم أو قبل ذلك قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم قول تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم المقصود هنا اي في نكاح الربائب في نكاح الربائب يعني الا لم تدخل بها فلا جناح عليك ان تنجح لان شرط قلنا تحرم الربيبة بالدخول بالام اذا قال الا لم تكونوا دخلتم منها فلا جناح عليكم مفهومه ما تقدم انك إذا لم تدخل بها ابيحت لك والدخول هنا كما قال ابن عباس الجماع هو المعروف الدخول قال الله عز وجل فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم حلائل الأبناء الحلائل قال هنا الحلائل الأزوج وحليل بمعنى محلي محل محلة أو محلي وهي مشتقة من الحلال وقال غيره سمعت بذلك أن تحل معه أينما, أينما كان عموما الحلائل جمع حليل وهي الزوجة لأن تحل مع الزوج حيث حل هذا الذكر فتكون فعلة بمعنى فعلة. أجمع العلماء على ما معقد عليه الآباء على الأبناء وما عقد عليه الأبناء على الآباء سواء كان مع العقد وطؤ أو لم يكن. العلماء مجمعون أن إذا عقد الابن على بنت حرمت على أبيه وإذا عقد أبو على امرأة حرمت على ابنه بمجرد العقد سواء دخل بها أو لم يدخل وطعه او لم يطع. تحريم بمجرد العقد بالنسبة للأب مع ابنه والابن مع أبيه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم الذين من أصلابكم قال عطاء إنما ذكر الأصلاب لأجل الأدعياء لأجل الأدعياء يعني الذي هو من صرك ليس ما الحق جغبك وهذا قد, قد أبطله أمر الإسلام نعم معروفة بعومي أبائه طيب قال الذين من أصلابهم لأصلابكم هنا نقول زوجة الإبن من الرضاع زوجة الإبن من الرضاع هذه تحرم على أبيه فضح. والدعية فيها الإجمع وأيضا أكثر أهل العلم وعامتهم على أن الرجل لو زنى بامرأة يجوز له أن يتزوجها لكن لو ولدت له لا يحل له أن ينكح بنتها ولو كان عن زبيل الزنا. على قول أكثر العلماء طيب ثم قال الله عز وجل قال وأمهات نسائكم وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم ثم قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف قوله تعالى وح وأن تجمع بين الأختين يعني في نكاح واحد بالنكاح والوط، وهذا يشمل سواء كان عقد نكاح أو ملك يمين والملك اليمين هذا عند عامة العلماء خلافا للظاهرية أنه ما يستطيع يجمع بين أختين سواء بعقد نكاح أو بملك يمين يعني كجواري أن تجمع بين الأختين قال الله عز وجل إلا ما قد سلف قال المصنف هنا والكلام في قوله تعالى إلا ما قد سلف على نحو ما تقدم في الآية التي قبلها وقد زادوا في هذا قولين آخرين أحدهما إلا ما قد سلف من أمر يعقوب فإنه جمع بين أم يوسف وأختها وهذا مروي عن عطاء السدي ثم استضعفه يعني هو شرع شرع من قبلنا أنه نصح قال وفي ضعف لوجهين أحدهما أن هذا التحريم يتعلق بشريعتنا وليس كل الشرائع تتفق وَلَوَ جَلِ الْعَفْوِ عنا فِي مَا فَعَلَاهُ والثاني أنه لو طلب قائل هذا بتصحيح نقل إلا عصر طبعا هو قال بعض السلف هذا ولو أصل يعني إلا ما قد سلف قيل إما وقد سلف شرع, شرع من قبلنا أو إلا ما قد سلف في الجاهلية في أمر الجاهلية ووضع في أمر الجاهلية لأنهم كانوا يفعلونه ولذلك قال والقول الثاني أن يكون فائدة هذا الاستثناء أن العقود المقدّ المتقدمة على الأختين لا تنفسه ويقول للإنسان أن يختار إحداهما يعني من أدركه الإسلام عنده أختين يختار إحداهما نعم وقد روى أبو داود الترمذي وابن ماجع وهو في المسند من حديث فيروس الديلمي أنه قال أسلمت وتحتي أختان فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال طلق إحداهما طلق إحداهما فهنا يخير يعني على المقصود بإلا ما قد سلف يخير إذا ادركه الإسلام ثم قال جل وعلا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتهن غجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكما قال مصنف قوله تعالى والمحصنات من النساء أما سبب نزولها فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم اوطاس لهن أزواج فكرينا أن نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فاستحللناهن والحديث رواه مسلم وهو عند أهل السنن إذن قوله تعالى والمحصنات من النساء هذا عطف على المحرمات المذكورات واضح عطف على المحرمات المذكورات من المراد به هنا؟ قال المصنف في المراد بالمحصنات هنا ثلاثة أقوال هذا عطف على المحرمات من النساء أحدها ذوات الأزواج يعني المرأة التي تحت زوجها محرم على غيره وهذا قول ابن عباس والسعيد بن المسيح والحسن والنخعي وابن جبير وبن زيد وابن زيد والثاني القول الثاني واضح قال والثاني العفائف يعني العفيفة المرأة العفيفة فإنها حرام على الرجال إلا بعقد نكاح أو ملك يمين فإنها حرام على الرجال إلا بعقد نكاح الملك يمين وهذا قول عمر بن الخطاب وابي العالية وعطاء وعبيدة والسدي يعني ذاب أن المراد بالمحصنات هنا العفيفة أظنه وربيع العفيفة ومنه قول تعالى محصنات غير مسافحة يعني عفائف وقول تعالى محصنين غير مسافحين كما جاء في سوره النساء والمائده هذا قول إذن الفراث بها العفيفة العفيفة هي حرام على الرجال إلا بعقد نكاح أو ملكة والثالث الحرائر فالمعنى أنهن حرام بعد الأربع اللواتي ذكرنا في أول السورة رو يعني ابن عباس وعبيدة وضع القول بأن ماذا؟ يراد به الحرة يراد به الحرة فهي حرام بعد الأربع اللواتي ذكرنا في أول السورة الأربع يعني التي أباحهن الله عز وجل فأن يزيد خامسة فوق الحرائر الأربع هذا محرم فهو يكون في التزويج الخامسة هذا قول ابن عباس في مرور طبري عنه وعبيدة السلماني رحمه الله تعالى طيب إذا اختلف العلماء في المدلول ما المراد بالمحصنات هنا طبعا حسب سبب النزول هو انهن ذوات الازواج كما دل عليه حديث ابي سعيد الخدري المتقدم في سمايا او وضع الحديث رواه مسلم ورواه اهل السنن ابن ماجه هذا هذا الحديث يدل على أن ذوات الازواج خاصة هن المحرمات المحرمات ها هنا قال ابن عباس رضي الله عنه في مروى الطبري قال المحصنات هن, محر... نعم هن ذوات الأزواج خاصة والمعنى انها محرمه عليكم إلا ما ملكت ايمانكم بالسبي من أرض الحرب يعني تكون سبيتها من أرض الحرب فإن تلك حلال وإن كان لها زوج لكن يستبرئها وضع يستبرئها بحيضه, بحيضة على, على هذا القول أن المراد بالمحصنات ذوات الأزواج يقول المصنف هنا فعلى القول الأول بمعنى أنهن زوات الأزواج في معنى قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم قولا أحدهم أن معنى إلا ما ملكت أيمانكم من السبايا في الحروب وعلى هذا تأول الآية علي وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس وكان هؤلاء لا يرون بيع الأمة طلاقا والثاني إلا ما ملكت أيمانكم من الإيماء ذوات الأزواج بسبيل أو غير سبي وعلى هذا تأول الآية ابن مسعود وبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس وكان هؤلاء يرون بيع الأمة طلاقا وقد ذكر ابن جرين بن عباس سعيد مصيب الحسد أنهم قالوا بيع الأمة طلاقها والأول أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة إذ اعتقها أو إذ اعتقتها عائشة رضي الله عنها بين المقام مع زوجها الذي زوجها منه ريس الذي زوجها من سادتها في حال في حال رقها وبين فراقه ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتق عائشة إياها طلاقا ولو كان طلاقا لم يكن لتغير إياها معنى ويدل على صحة القول الأول ما ذكرنا من سبب نزول الآية أنهن ذوات الأزواج وعلى القول الثاني العفائف حرام إلا بملك والملك يكون عقدا ويكون ملك يمين وعلى القول الثالث الحرائر حرام بعد الأربع إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء فإنهن لم يحصرن بعدد جملة بعدد جملة ثم قال تبارك وتعالى كتاب الله عليكم كتاب الله عليكم أي كتب الله عليكم هذا كتابا سبحانه بحمده وأهل لكم ما وراء ذلكم يعني بعدما ذكر المحرمات من النسب قال وأحل ومن السير الرضا قال ووحل لكم ما وراء ذلكم اي ما وراء هذا النسب قال هنا اي ما بعد هذه الاشياء الا ان السنه قد حرمت تزويج المراه على عمتها وتزويجها على خالتها كما جاء في الصحيحين حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها قال قتاده ما ملكت أيمانكم يعني وحل لكم وراء ذلك ما ملكت أيمانكم أرواه الطبري. وهذا في دليل الجماعة لأنه يحلهن لهم نكاح ما سوى المذكورات لكن هذا كما ذكرنا يبين بذلك سنة التي زادت من منع من جمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها قوله تعالى نعم وحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم على جهه التعليل يعني في مقام نصب على العلة أن تبتغوا بأموالكم أي حرم عليكم ما حرم وأحل لكم ما أحل لأجل أن تبتغوا بأموالكم النساء التي أحلغن الله لكم ولا تبتغوا الحرام فتذهب حال كونكم محصنين أي متعففين عن الزين غير مسافحين اذا قال أن تبتغوا بأموالكم أي تطلبوا يقول نصنفنا أي تطلب إما بصداق في نكاح أو زمنين في ملك محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين قال محصنين متزوجين وقيل عاقدين وقيل متعففين غير زانين على كله من الاحصاء وبعض ذا أنه المراد بذلك العفاف أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين طيب والصفاح هنا الزنا أصبه من سفحت القربة إذا صببتها فسمي الزنا سفاحا لأنه يصب النطفة وتصب المرأة النطفة وقال ابن فارس السفاح صب الماء بالعقد ولا نكاح فهو كالشيء يسفح ضياعا قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن قال فيه قولا أحدهما انه لاستجاء في النكاح بالمهور قاله ابن عباس والحسن ومجيد الجمهور يعني عامه السلف ذابوا الى ان المراد هنا المراد هنا النكاح بالمهور يعني باتيانهن المهر جارينا المهر واتوا النساء صدقاتهن نحله فالمراد بهنا هنا انه فمس استمتعتم به من هنا يعني أن تؤدي لها مهرها القول الثاني أنه لاستمتع إلى أجل مسمى من غير عقد نكاح وقدره عن ابن عباس أنه كان يفتي بجواز المتعة ثم رجع عن ذلك وذكر الرجوع في مصنف عبد الرزاق وضع ابن عباس روي عنه جواز المتعة وروي عنه الرجوع وقد ذكر جماعة أنه رجع من أبو عبيد قصب السلام في الناس أن أبو عباس رجع لما بلغه واللي يقول بجوازها الروافض وضع الروافض وهذه كانت في صدر الإسلام ثم نسخت ويؤيد ذلك قراءة أبي بالكعب فما استمتعتم به منهن فآتوهن وجورهن القرية فما به منهن إلى أجل فآتوا هن لكن جاء النهي عن المتعة في حديث علي بن أبي طالما النبي صلى الله عليه وسلم النكاح المتعة والحمر الأهلية يوم خيبر والحديث خرجه البخاري ومسلم وفي صحيح مسلم الحديث صبر بن معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء والله قد حرم ذلك الى يوم القيامه فمن كان عنده منه شيء فليخلص به ولا تاخذوا مما اتيتموهن شيئا في لفظ إن ذلك كان في حجه الوداع هذا اصلا النسخ وقالت عائشة والقاسم محمد تحريمها ونسخها في القران وذلك قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم ثم ليست المنكوحة المنكوبة من الأزواجين ولا مما ملكت إيمانه فإن من شأن الزوج أن ترث وتورث وليست المستمتع بها كذلك قال الله عز وجل بعد ذلك ولا جناح عليكم فيما تراضيت به من بعد الفريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيت به من بعد الفريضة قال مصنفون في ستة أقوى أحدها أن معناه لا جناح عليكم فيما تركته المرأة من صداقها أو وهبت لزوجها هذا مروي عن ابن عباس وابن زيد هذا الكلام على أن الآية في النكاح شرعية والثاني ولا جناها عليكم فيما ترضيتم به من مقام أو فرقة بعد أداء الفريضة روى عن ابن عباس أيضا والثالث لا جناح عليكم أيها الأزواج إذا أعصرتم بعد الفرض لنسائكم فيما ترضيتم به من أن ينقصنكم أو يبرئنكم قاله التيمين والرابع لا جناح عليكم إذا انقضى أجل المتعة أن يزيدنكم في الأجل وتزيدونهن في الأجر من غير السبراء وهذا في المتعة إذا قاله السد وهو يعود إلى قصة المتعة والخامس لا جناح عليكم انتهب المرأة للرجل مهرى أو يهب أو يهي أو هو للتي لم يدخل بها نصف المر الذي لا يجب عليه والسادس أن عام في الزيادة والنقصان والتأخير والإبراء يعني القول هذا قول عام يعني ولا جناح عليكم فيما ترضيتم منه من الفريضة أي من زيادة ونقصان في المهر هذا سائغ عند التراضي هذا إذا رددناه للنكاح الشرعي وقد ابن عباس رضيه عنه وكما روى الطبري بن بحاتم قال التراضي أن يوفي لها صداقة ثم يخيرها ثم يخيرها التراضي أن يوفي لها صداقة ثم يخيرها وعن ابن زيد في الآية إن وضعت لك منه شيئا فهو ساء, ساء. وروى الطبري عن حضرمي أن وروى الطبري في التفسير عن الحضرمي أن الرجال كانوا يفرض يفرضون المهرة ثم عسى ان تدرك احدهم العسره فقال الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من باتي فرض يعني ان تضع شيئا او تزيد شيئا حتى تفقت على مرض تنقص لك المرء قليلا تزيد شيئا لا جناح عليكم فيما ترضيتم به واما من قال بالوجع معناها في زياده اجل المتعه وهي ثم قال ربنا تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح الاحصنات المؤمنات فبما ملكت أيمانكم من فتياتكم والمؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض الآيات قوله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا طولة قال المصنف الطول الغنى والسعة في قول الجماعة الغنى والسعة هذا عبد الله من عباس رضي الله عنهما وهو قول عامة السلف قول عامة السلف والمحصنات هنا الحرائر والمحصنات الحرائر والمعنى من لم يقدر على مهر الحرة وهذا المقصد من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني أن ينكح الحرائر يقدر على مهرها وقد قال عامة اهل العلم ومذهب مالك الشفي وأحمد قالوا من لم يستطع منكم غلا وسعى على في مالي يقدر بها على مكاح الحرائر المحصنات فلينكح من فتياتكم المؤمنات فلينكح من فتياتكم المؤمنات والمراد بالفتياتها هنا قال مصنف المملوكات يقال للأم فتاة وللعبد فتى وقد سمي بهذا الاسم ليس بمملوك طيب إذن هذا على المعنى الأول في الآية وقيل أن المراد بالطول هنا الصبر ومن لم يستطع منكم صبرا أن ينكح المحصنات المؤمنات فيكون معنى الآية أن من كان يهوى أمى حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيره فإن لو أن يتزوج إذا لم يملك نفسه وخاف أن يبغي بها وإن كان يجد ساعة في المال لنكاح حرة وهذا قاله قتاده النخع وعطاء الثوري طبعا القول الأول ومطابق لمعنى الآية وضع لأن الرجل لا يجوز له أن يتزوج بالأمى إلا إذا كان لا يقدر على أن يتزوج بالحرة لعدم وجود ما يحتاج إليه في نكاح من وغيره وهذا تفسير ابن عباس قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولاً يعني ساعة وغينا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أي فلينكح من إماء المؤمنين محصنات غير مسافحات يعني عاففات ليست زواني في السر ولا العلانية ولا متخيلات أخدام يعني أخلاء أصدقاء فإذا أخصنا وضع فإذا أحصنا طيب هنا قوله جل وعلا قبل ذلك والله أعلم بإيمانكم يعني على ظاهر الإيمان أنتم تحكمون بالظاهر فإنكم متعمدون قال هنا بما ظهر من بعضكم لبعض لكن الله يعلم إيمانها في الباطن وهذا في الحكم بالظاهر قال وفي قوله تعالى بعضكم من بعض بعضكم من بعض. قال وجهان أحدهما أنه أراد النسب أي كلكم ولد آدم. ويجوز أن يكون معناه دينكم واحد لأنه ذكرها هنا المؤمنات. قال وإنما قيل لهم ذلك لأن العرب كانت تطعن في الأنساب وتفخر بالاحساب وتسمي ابن الأما الهجين، فأعلم الله عز وجل أن أمر العبيد وغيرهم مستوين في باب الإيمان. وإنما كره التزوج بالأمى وحرم إذا وجد إلى الحرة سبيلا لأن, من من لأن ولد الحر من الأمى يصير رقيقا ولأن الأمى ممتاهنة في عشرة الرجال وذلك أشق على الزوج قال ابن الأنباريو معنى الآية كلكم بني آدم فلا يتداخلكم شموخ وأنفة من تزوج الدماء عند الضرورة عند الضرورة قال تعالى فانكحوهن يقول مصنف يعني الامه باذن اهليهن اي ساداتهن وضع فانكحوهن باذن اهلهن يعني مالكهن واتوهن اجورهن بالمعروف قال هنا والاجور المهور وفي قوله بالمعروف قولنا حدوما انه مقدم في المعنى فتقديره فانكحوهن باذن اهلهن بالمعروف اي بالنكاح الصحيح واتوهن اجورهن والثاني أن المعنى وآتوهن أجورهن بالمعروف كمهور أمثالهن قال ابن عباس محصناته عفائف غير زواني ولا متخذات أخدان يعني أخلاء كان الجاهلية يحربون مظار من الزنا ويستحلون ما خفي روى الطبر وقال في رواية أخرى المسافحات المعلنات بالزنا والمتخذات الأخدان ذات الخليل الواحد صلى الله عليه وسلم يعني الآية حرمت وجود سفح كلها يعني سواء كان بالإعلاء تكون امرأة بغية يعني عند الرجال كلهم صلى الله عليه تعلم تعلن تمام؟ وهذا رواه كما قلنا طبر بن العباس وأيضا في تفسير ابن النبي حاتم عن مجاهد وأما الأخداد يعني ذات الخليل واحد وكان بعضهم يفعل هذا في السر في الجهدية أن يكون لها خليل واحد في السر وهذا أيضا وحرمه قال ولا متخذات الأخداد فإذا أحصلنا فاذا احصنا الله اكبر طبعا القراءه قرئت بفتح بفتح الصاد وبكسرها قريت احصنا واضح وقرئت بفتح الالف والصاد فاذا احصنا فاذا احصنا فإذا هنا يقول مصنف قال ابن كثير نافع عمر بن عامر احصنا بضم الالف وقال حمزه الكسائي وبكر بن العاصم بفتح الالف والصاد قال المجد من قرأ بالفتح اراد اسلمنا فصرنا ممنوعات الفروج عن الحرام بالاسلام ومن قرأ بالضم اراد اي احصنا بالضم الالف وكسر الصاد اراد فاذا تزوجنا فصرنا ممنوعات الفروج من الحرام بالازواج نعم، إما الإسلام وإما التزويج فإذا أحصنا المراد بها هنا على قراءة السلفات تزوجنا تزويج، فإذا أحصنا المراد به الإسلام على القول بالإسلام يعني لا حد على الأمل كافرة، وعلى القول الثاني لا حد على الأمل التي لم تتزوج، طبعا إحصان وإسلام وعفافه. طيب قرأ هنا، فأما الفاحش في الزنا والمحصنات الحرائر والعذاب الحد فإذا أحصلنا فإن أتينا بفاحشة أي بالزنا فعليهن نصف ما على المحصنات يعني على الحرة من العذاب من المراد بالحرة هنا العفيفة ليست الحرة المتزوجة هنا لأن بعض يقول كيف تقول من ينكر الرجم يعترض بهذا يقول طيب الرجم على المرأة المتزوجة ربنا يقول فإذا أحصلنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ويقول لك الرجل لا يتنصف، لو ك، فنقول لا المراد هنا بالمحصنات الحرائر، يعني المرأة الحرة، يعني والمرأة الحرة يعني غير المتزوجة عليها مئة جلد، فيكون نصفها على المحصنات من العذاب يعني نصف الحد، فالمراد بالعذاب هنا الجلد. ثم قال جل وعلا ذلك قال الإشارة إلى إباحة تزويج الإمام الإشارة هنا لإباحة تزويج الإمام قال ذلك لمن خشي العنت منكم هذا تعليم يعني سبب الشجاع ذلك أو من أحكامه لمن خشي العنت منكم أصل العنة هو الوقوع في الإثم واضح يتعنت وخش يالعنة يعني يعني يقع في الإثم قال هنا وفي العنة خمسة أقوال أحد وأن الزنا قال ابن عباس والشعبي وابن جبير ومجاهد والضحاك وابن زيد ومقاتل والثاني أنه الهلاك ذكره ابو عبيد والثالث لقاء المشقه في محبة الأمام والرابي أن العنتها هنا الإسم على معنى اللغوي والخامس أنه العقوبة التي تعنيته وهي الحد قال ذكره ابن جرير الطبري واضح قال وهذه الآية تدل على إباحة نكاح الإيماء المؤمنات بشرطين أحدهم عدم طول الحرة والثاني خوف الزنا وهذا قول ابن عباس والشعبي وابن الجبير ومصروق ومكحول وأحمد ومالك والشافعي وقدروا روي عن علي والحسن بن نصيب ومجائد والزوري قالوا تنكح الأما وإن كان موسرا قول تعالى وأن تصبروا خير لكم قال ابن عباس وجماعة عن نكاح الإيماء وإنما ندب إلى الصبر عنه لاسترقاق الأولاد وضعوا ان تصبروا خير لكم أي تصبروا عن نكاح الأمات خير لكم من نكاحين أي صبركم خير لكم لأن نكاعون كما قلنا يفضي إلى إرقاق الولد والغضب من النفس طيب قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم قوله تعالى يريد الله ليبين لكم وضعوا ليبين لكم سبحانه وبالحمد هذا معنى الكلام يريد الله ليبين لكم سنن من قبلكم من أهل الحق والباطل لتجتنبوا الباطل وتجيبوا الحق ويهديكم إلى الحق يريد الله ليبين لكم يعني يبين لكم الحق ويهديكم سنن الذين من قبلكم اي طرقهم ويبين الذي كان علم المبطنين ويتوب عليكم سبحانه وتعالى كلها في حكم التشريع ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أي يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة قوله تعالى والله يريد أي يتوب عليكم هذا على كالتأكيد لما تقدم وضع مفهوم من قوله ويتوب عليكم وهذا على التأكيد لإرشاد المعنى أن الله عز وجل يريد بتشريع هذه الأحكام تحقيق التوبة من العباد والتطهر ومجانبة الإذم وضح قال وهذه إرادة الله عز وجل في أحكام الشرع في أحكام الشرع طيب قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما قال وفي الذين اتبعوا الشهوات أربعة أقوال أحدهم أنهم الزنات قالوا ومقاتل. مقاتل أصحاب الزنا والفاحشه يريدون منكم ماذا يريدون منكم أن تميلوا ميلا عظيما طيب. قال الثاني اليهود والنصارى قاله السدي والثالث أنهم اليهود خاصة ذكره ابن جرير والرابع أهل الباطل عموماً يعني. قاله ابن زيد قوله تعالى وأنت مي... ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما قال أي عن الحق بالمعصية قال الله نعم قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا قول تعالى يريد الله أن يخفف عنكم قال التخفيف تسهيل التكليف أو إزالة بعضه يعني من الرخصة ونحو ذلك قال مجيد في نكاح الأمى وفي كل شيء فيه يسر رواه طبري عن ابن زيد أنه قال في كل شيء فيه يسر يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا قال وفي المراد بضعف الإنسان ثلاثة أقوال أحد أنه الضعف في أصل الخلق قال الحسن هو أنه خلق من ماء مهين يعني رد إلى أصل الخلق والثاني أنه قلة الصبر عن النساء قاله طووس المقاتل والثالث أنه ضعف العزم عن قهر الهواء هذا أيضا ذكر نعم هذه في قول تبارك وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا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 قال الباطل ما لا يحل في الشرع يعني البيوع التي نهى الله عنها في الشرع إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يعني على جهة المعاوضة والمبادلة بالتراضي لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, عنه عند ابن ماجه إنما البيع عن تراض قال وقد بين العلة في آخر بقرة في نفوم التراضي نحو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق ويقول أحد من صاحب اختر قال جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم قولوا تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما في خمسة أقوال أحدهم أنه على ظاهره وأن الله حرم على العبد قتل نفسه وهذا الظاهر والثاني أن معناه لا يقتل بعضكم بعضا ولا تقتل أنفسكم النفس مرد غيرك أقيم مقام نفسك للجماعة والله قال أن معناه لا يقتل بعضكم بعضا وهذا قول ابن عباس والحسن والسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسد ومقاتل وابنان وابن إذن هؤلاء جميعا ذابوا إيش إلى أن القتل هاهنا لا يقتل بعضكم بعضا يعني بغير حق وقيل لا يقتل إنسان نفسه هو في نفسه ومن ذهب إلى هذا يدل عليها حديث عمر بن عاص رضي الله عنه الذي روى أحمد المستهدي وروى البخاري معلقا أنه حين لم يغتسل بالماء حين أجنب في غزوة ذات السلاسل فصلى بأصحابه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابه طنجة جنوب قال إني سمعت الله تعالى قلوا تقتلوا أنفسكم فهنا أفاد قتل النفس نفسها وإن كان أكثر السلف ذهبوا أن معنى الآية لا يقتل بعضكم بعض وقيل أن المعنى لا تغفلوا عن حظ أنفسكم فمن غفل عن حظها فكأن ما قتلها, فكأن ما قتلها هذا قول الفضيل بن عياط حظ النفس من الطاعة والعلم والعمل الصالح هذا من المعاني الدقيقة ولا تقتلوا أنفسكم والخامس والرابع لا تقتلوها بارتكاب المعاصي قوله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا قوله تعالى ومن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك من مشار إليه هنا قال ثلاثة أقوال أحدها أنه قتل النفس قاله عطاء وابن عباس أو قاله ابن عباس وعطاء والثاني أنه عائد إلى كل ما نهى الله عنه من أول السورة إلى هنا. روى عن ابن عباس أيضا والثالث أنه قتل النفس وأكل أموال بالباطل قاله مقاتل قوله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما العدوان يعني متعمد اعتداءا بغير حق الظلم وضع شيء في غير موضعه فسوف نصطيه نارا وكان ذلك على الله يسيرة، وكان ذلك على الله يسيرة. قال سعيد بن جبير كان عذابه على الله هينا خرج ابن بحاجه قوله تعالى ان تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً, مدخلا كريما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه قوله تعالى إن تجتنبوا قال اجتناب شيء تركه جانبا وفي الكبائر أحد عشر قولا هم توسع فيه جدا هو يعني من جيت العد وضع من جهة العد اختلف فيه عددها قال أن أحدها أنها سبع فروى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع المبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقدروا هذا الحديث من طريق آخر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبائر سبع الاشراك بالله أولهن وقتل النفس بغير حقها وأكل الربا وأكل مال اليتيم بداراً أن يكبروا والفرار من الزحف ورمي المحصنات وانقلاب إلى أعرابية بعد هجرة هذا في تفسير الطبري هو الطبري وقد روي عن علي أنه قال لي فعد هذه وروي عن عطاء أن قال لي سبع فعد هذه إلا أنه ذكر مكان الإشراك بالله والتعرب شهادة الزور وحقوق الوليدين والثاني أنها تسع روي عن عبيد بن عمير عن أبيه وكان من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سؤل عن الكبائر فقال تسع أعظمهن الإشراك بالله وقتل النفس بغير حق والفرار بغير حق والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم والسحر وأكل الربا وقذف المحصنة وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبل قبلتكم أحياء وأموتها والثالث أنها أربع روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين واليمين الغموس واخرج من حديث انس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر او سئل عنها فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال ألا انبهكم باكبر الكبائر قول الزور وشاهده الزور وروي عن ابن مسعود انه قال الكبائر اربع الاشراك بالله والأمن والامن من مكر الله. والقنوط من رحمة الله والإياس من روح الله وعكلمة نحوه والرابع أنها ثلاث فروى عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبيكم بالكبائر الشرك بالله وعقوق الولدين وكان متكيا فاحتفز وقال وزوروا وروى البخاري المسلم في الصيحين حديثة ببكرة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبيكم بأكبر الكبائر قلنا بل يا فقال بلى فقال الإشراك بالله وعقوق الولدي وكان متكعا فجلس وقال وشهادة الزور فماذا لا يكررها حتى قلنا ليته قال وأخرجها في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أكبر قال ان تجعل لله تعالى ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن طعم معك قال قلت ثم أي قال أن تزاني لتجارك جارك والخامس أنها مذكورة من أول النساء إلى هذه الآية قال ابن مسعود بن عباس يعني من أول الصورة إلى هذه الآية لذلك ابن عباس لما سول في تفسير الطبري هل الكبائر سبع قليس إلى السبعين أقرب طيب سنذكر ضابط في ذلك مهم إن شاء الله يقول هنا والخامس أنها والسالس أنها إحدى عشرة, إحدى عشرة الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وقتل النفس نفس وأكل مال اليتيم وكل الربا والفرار من الزحف وقذف المحصنات وشهادة الزور والسحر والخيانة رويا ابن مسعود أيضا والسابع أنها كل ذنب يختمه الله بنار هذا ضبط مهم كل ذنب يختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب قال رواه ابن أبي طلحة ابن عباس وهذا ضابط مهم جدا يعني يضاف له ما هو بعده قال والثامن أن كل ما أوجب الله عليه النار في الآخرة والحد في الدنيا روا هذا المعنى ابو صالح ابن عباس ومقال الضحاك والتاسع أن كل ما عصي الله به روي يعني ابن عباس وعبيده وقر ضعيف طبعا هذا يتعلق بالمعصيلة وختمت بالنار وكذا وكذا والعاشر أنها كل ذنب أوعد الله تعالى عليه النار قالوا الحسن السعيد بن جبير ومجيد والضحاك في رواية والحادي عشر أنها ثماني الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقذف المحصنه والزنا وأكل من وقول الزور واقتطاع الرجل يمينه بيمينه وعادي ثمان قليله رواه محرز عن الحسن البصري طبعا الضابط جاء في القول السابع والثامن كل ذنب يختمه الله بنار او غضب او لعنة أو عذاب أو حد في الدنيا هذا الضابط الكبير مهم جدا الذي يجمع كل ما تقدم كل ما ختمه الله بنار أنه يدخل النار يصلى النار يدخل النار غضب ونحو من من من من الصيغ ان الله يصحبه يغضبه او لعنه لعن الله من ذبح غير الله لعن الله من غير منار من الارض هذا يدل على انه كبير او عذاب العذاب دنيوي واخروي دنيوي بالحدود والاخرى وبالنار رجع للنار كذا ما تعلق به باب البراءة أنا بريء من كذا ليس مننا ما فعل كذا هذا كله أيضا داخل في باب حد الكبائر قوله تعالى نكفر عنكم, عنكم سيئاتكم قال هنا طبعا سيئاتكم لي الصائر لأن ذكر الكبائر أين إن جنبوا ما تنهون عنه أي الكبائر نكفر عنكم سياتكم أي الصائر فجعل من شرط تكفير الصائر إشتام الكبائر أبو المسعود كان يعد هذه الآية من آيات الرجع في القرآن يقول كما جعد الطبري وغيره التفسير إن في سورة النساء خمس آيات ما يصرني أن لي بها الدنيا وما فيها ولقد علمت, ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها يريد آيات الرجع في سورة النساء يقول قولوا تعالى أن تجنبوا كبائر متنون هذه الآية الأولى من آيات الرجع وقولوا إن الله لا يظلم وثقال ذر وقولوا إن الله لا يغفر أن به وقوله ولو أنه من الله لم جعوك وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه إذن نكفر عنكم سياتكم يا الصغائر وندخلكم مدخلا كريما قولوا تعالى وندخلكم مدخلا بعضهم قرأ مدخلا وبعضهم قرأ هو الأكثر مدخلا هنا مثل مدخلا مدخل صدق مخرج صدق مدخل صدق المدخل والمدخل طيب قال سدي سيئاته هنا يا الصائر والمدخل الكريم الجنة وإذا قال الكريم يعني حسن مرضي ليه والجنة فجعل من شرط دخول الجنة وتكفير الذنوب الصغار اجتناب الموبقات أو الكبائر الكائر اي اذا ان تجتربوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم عن الصائر وندخلكم مدخلا كرينا اي الجنه كما قال السدي في روى الطبر يوم نبي حاجة نقف على ان شاء الله تعالى سألين الله توفيقه سداده وداه ورشاده انه هو الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه المعين وجزاكم ربي خيرا